ولا تجاهروا لبعضكم بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون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 قون بنفء فتبينوا فتبينوا أن تصيب قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب فبَأَيِّ إِلَائِكُمْ الإِيمَانُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَذَّبَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالضَّلَالَةُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ضَلٌّ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَدِيمُ حَكِيمٍ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 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسائي يكون خيرا منهم عسائي يكون خيرا منهم ولا نساء أعسى أَن يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِسَالِسِ الْمُفْسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِفْلٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتَبُوا لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعورا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 اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ